بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن جلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن جزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُزْبِعَةٍ عَمَّا أَرْضَأَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاكِ حَبِيمٍ حَمَّهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَتَرَى النَّاسَ سَكِرًا وَهُمْ بِسُكْرٍ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنَ النَّاسِ من لا يغلي ويستدع كل شيء ملئ. قُتِلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَحْجُزُهُ إلَى عَذَابِ السَّعِيدِ. قُتِلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّهُ فَأَن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 ثم من نقفة ثم من علقة ثم من مرغة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونكروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ونفقوا في الأرحال ما نشاء إلى أجل مسمى ثم وذيكم من يتوفى وذيكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وذيكم من يتوفى من بعد علم شيئا وتغى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زود بهير وتغى الأرض فإذا أنزلنا عليها الماء تهزت وربت وأنبتت من كل زوج ذهير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحب الموتى وأن وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه نحي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 ومن الناس من يجابل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ساريعة فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خز ونديقه يوم القيامة عذاب الحريق ساريعة فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا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 ومن الناس من يعبد الله على حض، وَالنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَضْفٍ فَإِنْ أَفَادَهُ خَيْرٌ خُمَأْنَبِهِ فَإِنْ أَفَادَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِنْ قَلْبٍ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِنْ قَلْبٍ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد لذى هو الظلام البعيد يدعون لعلوم ضره اقرب من نفعه يا لعلوم ضره اقرب من نفعه لذى المولى ولذى العشير لذى المولى ولذى العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله كذب الدنيا والآخرة كاليمدد بسبب الى السماء فما يقطع فالينظر من كان يوم قليلا ينصرهم الله يَوْمَ الْآخِرَةِ يَجْدُو لِفَرْدٍ إِلَى السَّمَاءِ فَمَنْ يُقْطَعَ فَالْيَوْمَ بُمَّنْ يُقْطَعَ فَالْيَوْمَ هَلْ يُذْهَبَنَّ كَذَهُ مَا يَذْهَبُ فَمَنْ يُقْطَعَ فَإِنْ يَذْهَبَنَّكَ مَا يَذْهَب وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ الله يحب من يجيد إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يقصل بينهم يوم القيامة رَفُوا إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي ذَنَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْتَدْرُزُ لَهُ مَنْ تَسْتَعْمَلُهُ سموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. ألم تر أن الله يصدر له من السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر؟ والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من وكثير حق, وكثير حق عليه العذاب ومن يريه الله فما له من مكرم ومن يريه الله فما مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان احتفظوا في ربهم. هذان خصمان احتفظوا في ربهم. فالذين تفروق الصعف لهم ثياب من نار يصب من فوق أوثهم الحن. فالذين تفروق أشهر سياب من نار يصبر من فوق أوتيه الحديد يصهر به ما في بقولهم والجنود يصهر به وَلَهُمْ في بقولهم والجنود ولهم مقام يوم قام يوم الدين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أن غم من أعيده فيها وذوق عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وزنقوا عذاب الحريق إن الله يرحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار روح اللون فيها إن الله يرحل الذين آمنوا وعملوا قارعة جنة تجري تحت الأنهار اللون فيها يعلون فيها من أساور الذهب والؤلؤ. من أساور من ولباسهم فيها حليل ولباسهم فيها حليل وهذو إلى الطيب من القول وهذو إلى صراط الحليل وهذو إلى الطيب من القول وهذو إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس ثواء العافف فيه والباد إن الذين ويصدون وَنَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَنُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدِ بِالضِّلِّ هُدًى مِنْ ضُلُمَاتٍ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ يُرِدْ بِهِ الْعَذَابَ جُبِلْ نُذِقْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ وَأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ بي وَطَهِّرْ بَيْتِي يَا وَالْقَائِينَ الطَّاهِرِينَ وجود واذ فان وان انذرهم بما كان البيت الا تشرك بي شيئا وقر بالبيت رب وَأَذْنٌ فِي النَّاسِ فِي الحَجِّ يَأْسُ كَرِدَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْسِنَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٌ وَأَذْنٌ فِي النَّاسِ فِي وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ لَنْ يَكُلَّ بَعْضُهُ لِيَشْهَدُوا مَا فِي عَلَهُمْ وَيَرْفُوُسْ مَنْ اللَّهُ تَأْيِنًا مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِمَةِ ليشهدوا مناك علىهم ويلسوكم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ذئمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس تقول وأقيم الزاد جل فيهم ثم يفضو تفتهم واليوفو نذورهم واليطة وفود البيت ثم يفضو تفتهم واليوفو نذورهم واليطة فَوَفُوا الْبَيْنَةِ لَعَلَّهُمْ زَالِهُ وَمَنْ وَضِّحُوا مَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِلَّا رَبُّهُ ذلك وَمَنْ وَضِّحُوا مَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِلَّا وَأُفِلَّتَ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجَنَّبُوا الرِّبَسَنَ الْأَوْثَانَ وَجَنِّبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَأُفِلَّتَ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجَنَّبُوا الرِّبَسَنَ الْأَوْثَانَ وَجَنِّبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَنَظَرِ ٱللَّهِ غَيْرُ مُشْرِكٍ بِهِ وَنَظَرِ ٱللَّهِ غَيْرُ مُشْرِكٍ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَطَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ خير أو تهوي بإذيح في مكان شحيق ومن يشرف بالله فكأنما غضر إلى الشمال فتحفظه أو تهوي ذلك وَمَن يُرِدْ شَارَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُرِدْ شَارَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الحلول. لَكُمْ فِي هَذَا مَا تَفِرُّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لَكُمْ فِي هَذَا مَا تَفِرُّ إِلَى مسمى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلى الْبَيْتِ العتيق. ولكل أمة جعلنا من شكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة جعلنا من شكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم تَحِيَّتُ الْأَنْعَامِ سَائِلًا هُكُم وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ وَأَشْكُرُ الْمُقْتَدِي تَعْنَا هُكُم وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ وَأَشْكُرُ الْمُقْتَدِي الذين إذا ذكره الله وجلس قلوبهم والصادقين على ما أصادهم والمتيقين الصلاة ومن رزقناهم ينفقون. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّالِحِينَ عَلَىٰ نَجْوَىٰ أَهَٰذَا بِالْمُتَّقِينَ قَرَأَتْ سُوَرٌ مَّا رَكُنَاهُمْ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها قير والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها قير فاذكر الله عليها صوار عليها خواف فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخّرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخّرناها لكم لعلكم تشكرون. لينال الله لهمها ولدناها ولكن يناله السقوط منكم. لن ينال الله نحوها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكذروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين يَا رَبِّ كَشَفْ غِلَّهُمْ لَكِنْ يُكَذِّبُ اللهُ أَعْلَمُ مَا هَدَاكَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ هُوَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الله لَا كُلُّ قَوَّامٍ كَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُذِقُ كُلَّ قَوَّامٍ كَفُورٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ لَكَذِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ رَبُّنَا اللَّهُ الذين أخرجوا من ديارهم بظل حسن إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وديع وصلوات ومساجد مذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت اللهم ادم علينا وصلوات ونجدد امكث في اسم الله كثيرا ونعصرنا الله من يصر وادعصرنا الله من الله في إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إما اكتناهم في الأرض أطعموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا في المعروف ولأو عنه قط ولله عاقبة الأمور عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوا فقد كذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم ادرئ ومقوم نوف واصحاب مدين وكذب موسى واصحاب مدين وكذب موسى فاملت فكيف كان لكي؟ فكيف كان لكي؟ فكأن من قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي قوية على عروشها. فكأن قوية أهلتها وهي ظلة فهي قوية على عروشها فهي قوية على عروشها وبئر معقولة وقصر مشيد فهي قوية على عروشها وبيت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 يَعْصِرُونَ بِهَا أَوْ أَنْ يَشْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَا تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ الْقُلُوبُ فَإِنَّمَا تُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ذلِكَ الْعَذَابَ وَلَنْ يُخْلِفَ الله, اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَإِنَّ لَهُ مِنْ عِندِ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِنْ بَعْدُ وَكَأَنَّ مِنْ قَوْمٍ يَتَّمُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ أَضْيَتْنِ أَنْ لَيْتُ لَهَا وَهِيَ ضَالِمَةٌ ثُمَّ أَخْرَجْتُهَا وَإِلَيَّ الْمُشْرِكِيْنَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سأوتي آياتنا معادين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سأوتي آياتنا معادين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني كَمَنَّا الْقَوْسَ يَقُولُ فِي أُمْمِيَتِهِ فَيَنْتَخُذُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ إِلَّا إِذَا كَمَنَّا الْقَوْسَ يَقُولُ فِي أميته تَتَهَوَّمُ مَنْ فِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْسَبُ أَنَّهُ أَهْدَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ليجعل ما يلك الشيطان فسنة للذين في قلوبهم مرضو والقاسية قلوبهم. ليجعل ما يلك الشيطان فسنة للذين في قلوبهم مرضو والقاسية قلوبهم. وَإِنَّ الْبَالِيَنَ لَبِيْشِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الْبَالِيَنَ لَبِيْشِقَاقٍ بَعِيدٍ وَاللَّيْعَلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى يُؤْمِنُوْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُو قَالَمَنِ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُصْدَقُ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اللَّهُ هَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَسَسَاتٍ يَهُزُّهُمُ السَّاعَةُ دَهْرًا أَوْ يَأْتِيَهُم عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يجال الذين سفعوا فيه يكني محساة أحيهم اشتاعت بغسة أو نأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ لا يحزننه فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في والذين كفروا وَكَذَّبُوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هادروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا والذين هادروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقن لا حول ولا قوه الا الله له وخير قيوم رازق الله له هو قيوم لا مدخلا يرضونه لا يدخلنهم إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حليم, حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن قَضَى بِالْقِسْمِ مَا أَوْقَدَ بِهِ ثُمَّ جَاءَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ الْإِنسِ مَا عُقِبَ إِلَيْهِمْ مَا فُوْنَ يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليلة وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن إن الله سعى بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه هو الباطل وأمن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَالْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَرِيمُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا قَلَمٌ تَرَأَى أن نُورًا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّهُ فَسُبِحْ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَإِنَّ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ألم تَر أن الله سَخقَرَ لَكُم ما في الأرض وَقُلكَ تَجر في, في, في الزَحْرِ بِأَ لَكُم والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو رَأْفَةٍ رَحِيمٍ إِنَّ اللَّهَ لَذُو رَأْفَةٍ رَحِيمٍ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَهُوَ الَّذِي أحياكم ثم يحييكم ثم يحييكم إن الإنسان لتفور إن الإنسان لتفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفوه لكل أمة جعلنا من شكلهم ناشفون فلا ينادعنك في الأمر فلا ينادعنك في, في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وادعوا إلى ربك إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِنْ جَادَلُوا۟ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الله يحكم بينكم يوم القيامة كما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة كما كنتم فيه تختلفون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 ويعذبون من دون الله حالاً منذل به سلطاناً وما منش له في وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْغَيْظَ ۖ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا لَا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ غَفْرَةً ۖ وَإِذَا يكاذبون يسكون بالذين يسلون عليهم آياتنا. يكذبون يسكون بالذين يسلون عليهم آياتنا. قل أفأنتبئكم بشنّ من ذلكم؟ قل أفأنتب. أحجئكم بشل من <النار> الله الذين كفروا وبئس المصير أنا روعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ان ان اسرد مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا له. وَإِنْ يَسْلُبْهُ الْزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ وَإِنْ يَسْلُبْهُ الْزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ بَوْحَ الْصَالِبُ وَالْمَقْلُوبِ بَوْحَ الْصَالِبُ ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ان الله لقم يجيز ان الله لقم عزيز الله يختفي من الملائكه غسلا ومن الناس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 وإلى الله, ترجع الأمور يا ما بين وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهُمْ وَأَصْلَحُوهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهُمْ وَأَصْلَحُوهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم صدوركم ويغفر وجاهدوا في الله حق جهاده هو الذي وما جعل عليكم في الدين من حرج وَجَعَلَ لَكُمْ حَقَّ هَٰذِهِ ۚ هُوَ وما جعل لَكُمُ الْبَحْرَ ۖ من بِأَمْرِهِ ۖ كُلُّ سَخَّرَهُ ۖ لَكُمْ مِّنْ لك وَاسْمَعْ مَا يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَثَمَّ فَإِنْ تُطِيعُوا فَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاصْطَبِرُوا بِاللَّهِ وَهُوَ فأكلوا الشلاة وآتوا الزكاة واعتصدوا بالله هو مولاك فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير